بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه ثم بعد يقول الرب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلا وربي لتبعه ثم لتنبأ بما عملتم وذلك على الله يسير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 إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم سورة تغاب سورة يأفر يلحل نادو ترسل سورة ذهر قرآن كريم كان كوضاً بغلية وني أفر سورة تغاب وصورة دي أفريا لحذنات وحيكم قا عامتها يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغاب أيكم قا عامتها سورة تغاب وصورة مكية إلا آخرها قدالك إذا دمبماها سورة دين تذبدا وسورة مكية آخرك فمدني آخرك كذا دمبا مدنيا وآياتها ثماني عشرة آية سيدي يتبعن آياده سورة تغاب رب الله وآتان أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب الله يا بسم الله ألم يحيح سكشد اللي يا عريس, عريس دا الرحيم مدقره نبن عريس دا قال تعالى سبيوح يري لله اي بوين عن كل ما لا يليه وحنعن من إليك وحكو فحكو فايا باللسان الحالي والغال أمامه موقال أمامه عرب أمامه ما في السماوات إلى ريال قدرات وحكو سغنؤون اي وما في الأرض إلى ريال قدرات وحكو سغنؤون اي باء اياه لو كليجي ايبالي الملك بقرنم ولو كليجي ايبالي الحمد مهد إليك وهو ايب على كل شيء وعلى الكادمان تيكرك كدير فبئة وذول هو إله هي الذي معبوض حقه خلقكم إذن أبو ريء إذن مركز بشرتين فمنكم وحايدين كاميدا كافرون يتقالوا حقديذا هيا ايدين كاميدا وصدى أصبر له و أبو ورأي مرن حقنا نقبله ومنكم وحاكالوا ايدين كاميدا مئمون ويدا بافو ميهيي وحاقه وغان سمين ويدين كجيرا لقد أسد أسو الخلقة كتين أبو رستي هوري فمنكم وحايدين كافرون كافر حقدي ومنكم ما اكلوا ابن قميدا قوم من بالحق بالحق حق الروميه ولا في بوينا مما تحملون واحد حني سنب صمين ايزان بصيروا في اركيد بدون خلق ابوعوم سماواتا والريال والارض لليل للعقب بسبب الحج حقنا سبب تقولوا ابوري ليذكر ان الله حسن ويشكر قال داوين مغهيو وهي حق الله أبو ري ليعبد الله وحده إلى كله إلا عابده بما شرعه أوجد يين أبلغ عابده وهي حق إلي أبلغ اليقوم الله ومي وصوركم قد أنتني بؤلسني حداتهم بني آدم وفحسنوا بقرعي ونكبذي صوركم بني آدم وعلى أبو راته قرح بدنته وإليه إلا الله لا إلا غير أحد فلمي أيها المصير أهاتي أحد فالله أهانا إيا اللغود بين أيانا وإيبوين هذه اللغوة هذا يعلم أبوه أقهي ما في سماوات الذي يلقضوها دوحا والأرض الذي يلقضوها دوحا كسوغن وجعل موحا ما تصرون هو أحد غرسان إيسان وما تعلنون هو أحد عضيسان إيسان والله إبوين عليم أن أقوم بذن إذا تسدوري بما في القلوب لبيل قدوها دوح كسبا فغيره أو لا وحي إلا بقودها تقول جريبا حدوها قوة بنيها وحي كلا أعاد يالا واربك من غلو وقوها الدلة الربوبي وحا إنتاس اللي حسين أما الله ينبو براي حب النماذا إذن وحا رب النماذا كواجبتا ألوهية وعليا إلا عابده مركا رب النماذا التي المامه أي ألوهية ذناء يقدم بيسا كلك أحد كسدى وحيالي يقوم كمقونيي يسدى وحواب وري أي معبود بالحق أحد قبله وغيره باطل وعن سدى هين وعن كمجلان إذا ذنبنا من مضماء وانا تسوير لقعة المضاني وحبكو أولين وحبكو قلي أن لا أرد عن جنيه قدامتنا وحقيني إلا عبدوان لقعة المضاني يسابحو وحفايا إلا يأبوين ما في سماوات إراليال قداد وحاكو صبان أون باه وعكوفا يوحا من إذا الكي وانا يوحو سان أوران لون نسبة يوحو سان وحاصوا لن أي كوفايا وما في الأرض وليالكدادو حقصوغن يؤون با إذلك أي أن له فايا له كالجيبال أحد كرولالا لما أركو الملك بقرنمو وله كالجيبال أحد كرولالا مجلو الحمد المهض وهو إساك كالجي أي على كل شيء وعلى أرك دمان تيكرك قدير هو معدود حقوحا الذي الله خلقكم أيها البشر إذن إيه إذنك إيأونك إنتي سكلا بأبوري فمنكم وحا إذنك مذا هذا البشر كيتيه كافير مدحق ديلا ومنكم وحا كلا إذنك مؤمن مدحق رمياء والله يبوينا بما تعمل سادلتين واحد ثمين من الأغوال والأفعال بصير واركة وإذن كلا حسابة مايه لفتازم إذن كأبال مرنايه خلق إبو عؤومي السماوات العربيال والأرض بلاليال بالحق إلا حسول أبذل وشكريه سبب تدبون وأبوري وصوركم إلا أنت نيب وجوجيه أوف أحسن صوركم في الأرحام المقالي وقليه الله في قوله في سورة العمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سيدي يصور ربا يؤلم قليل يقوله إذن كن كما قال عز من قائل على نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين كان قويلا أحدك بينيهي أي أما أنت قياما على أبدارا إسكالا ربي وحما مري بشرك وأبو ريو قلت أتصويرت يكون كل عدي وافي الرحيم فأحسن صوركم إذا أنت ميب وناجي أوه عن ربي سبحانه أبو بشرك إنه قلت بلن يحي بقول المولى عز وجل والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في حسن تغويب جوجو حل جوجيو تنقق من البضن يعني سانك هو أبوغني سيئا معنوياتي سكرم اللو كرامييي ولقد كرمنا بني أدمه وعملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا توفضيلا ققا تصويرك وبلانتها إيئا معنوياتي ويأخدم بشرك اللو هدى سيد الكون أجونك ويلك سيبال لقد والغريب إن إلهي سب شر كأوقي مني أونك أنت سكلا كفر لي بشرك يوأقون سوايو أونك أنتي سكلا إن إلهك قنصله بشرك ييو جنى في البصر جيلا فحسن إلهه ونجيس وركم بدانتنا وإليه إلى الله إبا وين حقي أيها المصير أهشأ أهاتي وأهدي دنيا دماغتو إشغال له أنا يا أدمي سحسابا يا الله وهم ملينا يا كاظر مرينا يعلم بوه أجي ما في السماوات إللي الجدار دوا أكسورا والارض إللي الجدار دوا أكسورا ويعلم وح كلاس أجي هاي ما تصرنا وح عط غرسنا إسان إيوه ما تعلنون وح عط موجنا إسان ولا هو بوينه علمنه الله أقوم بدن إذا تشدور بما في القلوب لا في الجدار دوا أكسورا فغيره أولى وعك لنا كما دروا ألم يأتيكم نبي الذين كفروا من قبل سلام رحمه دانيه ذي اللود إدريعي والرب تصي. الرب إن لا توصي أيق وربني ما ذا إدريعي أيوم ذايين كفار مكة كفار قريش قال الذين مكذجني أي أنا أنتان تمت فقال عز من قائل إبوعي ألم يأتيكم يا كفار مكة قال الذين مكذجني موسى إذين إيمان نبأ الذين كوي وركضوا ينيرا بدنا كفروا حبا ديدا دي من قبل إذن كهري كقوم نوح وقوم يهود وقوم صالح وقوم شعيب حقا كوي ديدا دي سيدنا دي قالوا ويكون عليهم أيضا مغلنيا وفساقولا دميا وبار أمرهم كيدا دي الحق ديدا دي دي. أمرك أيضا من يأني baaskiya baladi karati wandooy adduunku ugu yimid inta naaxire la gaarin kuwa biyaha luu hanaagay kuwa dabaylba luu hanaagay kuwa qeyla luu hanaagay kuwa dulfa nalada magaddee kuwa iddan yar iyo dofar loo beddelay ayalla tir tiray waxaan ma idan maglin miyah oo wadubi wadweli haysan warahum inta adduyada dibaateha kullacay kuma sinn iqaab koodo warahum alazim أنت أدون كلا ترتين يعني أوليظ الله جهر صنعي أو أخيرا ما كلا عذاب حنون بذن أي أودياء أدون كلا يرت فذاقوا كل دميا وبعلى أمرهم أنت إذا ما ين قال ملا ماكذي ما أدون هذا والدمار تفرجون إياه الرغيب إياه عذاب كنا دميا ومع ذلك أولهم في الأخيرة أخيرا كل هذا أي كل إيهن عذاب عذاب ريمٌ لعبية وما سبب ذلك يا ربنا إن أدونك إنا اللقودة باركوية اللقود بها بإيه آخران العذاب أبداً لليسوك أيه صبب كيكوك لبصدين ومعاي فقال عزم من قائل ذلك عذاب كاس أدوني آخران ليسوكو دري وأولي بأنه أرنك إنو إياهي كانت إنا يا هاتي تأتيهم وأؤتمد رسولهم أخيارك إياها اللو دري يا بلغادي راي أي أيه لي أتمد وحين أغيرت ألا تمد بالبياناتي معجزين عدت صلب عد. صلب هي بين بين خيالي لا أنت ألا ما إما معجزين عدت يا آيات بيان هذا تسينا يا النبي نمد هذا رسول نمد هذا أرجع بين يه ورب صديري وعدين يا أي ولاي ما دل سلوكبري فقالوا مركاثة أمديه إلا هذين إياقوا إسكلاوا في رصوصة سنكا كونتاقا أباشارهم بني آدم نرى مِنَا مِن يحدوننا أننا نحنوننا ما ملائقنا رأسوا ديرهم حديكا لأباء الله سيقا يمونه إلا أو نرى ربنا مركا يلا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبير وإياقوا محاين بيوحز موليني ملائكة اي ربي بيت البدن رسوشي بيديدن فقالوا وحي الادم البشرون بني آدم يانيو ما يهدوننا انقا نحنوننا اوفا فكفروا حق الرسوشي بانية وتولوا ايمانكنا كجيست انت الرسوشي بانية اي ايمانك يا الله انه مغلانك الجيست الى اهنا من حسنين واستغنا الله الله واكمار ماي والله ابنا غني هل لهم كي سكدنا ووضنا حميد لما نيوت إيجي حمابا هدي كبير كاكارين إلى أهواء الحقيواء كمار مي وإيجي مركونا كبير ومدك الوضنا سميزتي وعيك طاين وماله إيا شاء يذهبكم ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ألم يأتكم كفار مكيذي النئم والنياء نبأوا الذين كوا ورقوا ذي وين قبضنا كفروا حق الديني من قبل إذن كغرتين وفداقونا دميي وبال أبنهم أمر كحق دي دذا باص في البلد كرة بنتي بي في الدنيا وعيقنا دميان بالهلاك والدمار واركوضا مقبتين ميا ولهم في الآخرة آخرنا وعيقنا إيين عذاب العذاب أليم اللحظية لما سعطان ذلك سببك أي عذاب الدنيا والآخرة كمتا وعود لأنه أن الأمر وشان أرنكوهوها إن كان أهاتي تأتيهم أمذه مذوطماد رسولهم أخياتي حقيب الله وغدري بالبينات قرأت أن حافصارني أي أولي ما دين فقالوا أمذه واكبرين وهي لا دين أبشرهم بني آدم نغفع ما يهدوننا أن وضن نغتوسنا أنه قامنا وفكفرو وأديلا حقي لولي من حقي بعيدا خصوصا اللي تمت بعيدا الله يدري بعيدا وتولوا عن الإيمان بالله وبالرسول وبالحق إلهي يا خصوصيا حق إياهمايان وأي كجة سلام تفضلوا واستغنى الله اللنا كمان أول بوح ميان هيلين وحلو قبنايان لمارد واستغنى الله إلى أنا ككافر نكب وكدي گئی والله اي بوينه غني الله اونكيسا كهودن حاميدن على الله مهدي انت رميس رعدي اي ملائكه اي مؤمن الجن والانس اي يا او يوم مال الماضي ريشا كونك انت ديدي وحلو نكونا يا لمركو جعل الذين كفر فمه قال دي والله ترين اي الى حقي دي خصوصي اني اس انتي كو غان سيرين بينو شجنني إيضا أخيرا بالكوة إليه دفر وقوة كال زعمى الذين وحيوا حي كبهن هواسن كفروا حق الديدي الله يبعثوا إنا اللي صابحين دون بي كبهن هباسن وهو حي إلى هذين وعن صابحين أيها إيا صابحين مجرته قل الله وعات اللي وربي الله الله توب عزونا إن لا ينسحب حين دونه ثم هذه لا ينسحب هي كعبة الله توبة أم لا لا ينشق دونه مما وقع أملتم صمايز من الكفر والمعازي والتكذيب بالغيام أليس هذا بالحق يا أنسو مرنى يا مدي مشيتين يا اللي ودين يا أليس هذا بالحق الله يبعث وينك لا حق ما يا فلا وربنا وياي القاسى قال فذوقوا العذاب بما كنتم تدفرون إددت أخير الدين إيسان سببت فالأدمية عذابك إلا وغطالك علي المركات قضتها حق المركات بينين إيسان العذابك قضتها وعقا عربك صار وذلك أرنكا صابحين تينا إي الله حسابت من دينا إي أبه المرين على الله إبا وينكور يسير يصير بدكو سهلو إيه وحي إلندنا ميال آمنوا في ما ينتيجون عنه بالله نعبد شوين في مايا والرسوله سبحانه وصادر صليف مايا والنور افتينك الرمايا قرآن كيو الذي نور كان انزلناه نجاء انجل بعد الجني حدثوا ما يسال سد على الرمايا الذين يري يحديدا الرماي ولا هويبوين خبير حجج البوياء بما واحد تعملونا يا يسنبسهم إنسانو في جزيوكم علي، وين كابال مارينات، قرمة لسافال مارينا يا يوم ممالي، لسافال مارينا يا تجمعوكم إباو إذن كل من دونه ليوم الجمع كل أنكم مالين تجا، وأنا قرمة يا ليك ياوم تغابين، إسكنينكم مالين تجا زاي، سنلايشو كذينا يا واحد، إلا هو إني واحد كابي عبد وفضله ورحمته على عباده قفل أركو أونك كميدا لما أقلبه لسي أقل جنة الله لسي الله آمان أقل نارت الله لسي الله كافر لما أقلبه لسي الله وحي الله قدر إسنا ودورتا لإيقاي إيمان كباء الله قدر إسنا ودورتاي إذن أقل كي سي جنة نوه حلاله باي أقل كي نارت نوه دي مد ب بالعكسي مرك إلنا أقدر إسمه قال لما دورنا أيه أقل في جنة واقع دع الجلي واقع ده يعمي أقل في النار ت كان كل ك أقل فيه ولا حلا أيه جنة كنا أقل في النار ولا حلا أيه أقل في النار ت أقولي لي أقل ولا حلو نالا أقدر درمي النار كان أقل في جنة الله وجد سال جلي ميزوا لحلي بأو أصدق الله في قوله الذين يرثون الفردوس هم فيها خالد وتلك الجنة التي أورثتمها لما كنتم تعملوا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا قلت أنه أكد كل نقضي أقل كيس هاي كان أقل كي على فرمتك الله أبو دري ما لنت ليس كذيه وك قلت أنت إن حظى أني فضل يا قاتل. وحيت هايلما أركو لكن آخر جناه قل هو أمنت بالله هدا أرضه مايل له يتأديله مرك الله يعطيه نجار سوقه مدين يوم تغاب واق إسكننتم مالن تادي أقلد الله إشك قادناه يي تباديت ومن روحه يومهم مايا بالله إبوينه ويعمل صمايا صالحا عمل ونخل فرايد محرماتك محرمات كإشكيلالية لكافر إبوه قرينه أن أعجيس سيئاته حرينيالك أوقالي يا إبكا قرينيال انت أوتي سكمئك ويدخله إبوحو قرين دونا جنات بيريالي تجري سعوته من تحتها غيريه دي قريه دا خوستو دا الأنهار وبييالبي يعاني المالك إيا خمراء أيها غيريه دي قريه دا خوستو دا دريرا خالدي سيدا مرالكو دي الله دي سيارك إيا قوكووارا في ها جنة دا قريه دا أبدا ولقودي يا الله ذلك كأسا الفوز الليبان العظيم وينه قرضت غاب كواح كديسة كوهو وحي كلاوح كل عيار والذين أرداش كفروا حق الديني وكذبوا بانيي يا عياتنا عيات كننجي بانيي أولئك قوانا أصحاب النار نرتد كله سيدا ما سكع ليمان كاللوغ الديني خالي الديني رايان فيها النرتد قده هذا وبيش المصير مال الله وحا وحُب باصية بل بلن نارتها يجيكوا رين الجحيم إلا يلا أيام وحب باصية بل على زقومها ويحمومها وحميمها وغسلينها قرن كذا كجرا إنه يالك بلن إيه إيدا أيام مال الله هذا وحب باصية بل بلن سامن الذين وح يحكون بينهوازين كفروا حق الديدي ألا يبعثوا إنا لصبحين دوني يقول رسول صوبنا وعاتل هذا بلا إنا الليذين صبحين وركيكا والربي بان كل أرتي لتبعثون الليذين صبحية ثم كالكذالنا لتنبؤون الليذين شقا إما وحي قف أدعملتم سميسا وذلك بحساب تميدي على الله أبوين يصير متكوف إنتي غوري غور تعال وقت لا يوصل إذا إن كل من إلا أبويين الرميا الرسولي رسول كودري الرميا والنور يفتن الرميا الذي يفتن كان أنزلناه الدجيني والله أبويين بما تعملوا وعصمين شاخبين خبير قال بوياي يوما معلم حيا الله إذا الأول مرينايا ويجمعكم أبائكم كل منهم لمانهم في يوم الجمع. كل أنك مالنتي س، ذلك مالنت الله كل ماي، خالقي ومخلوقي با كل ماي، الظالم والمضلوم با كل ماي، أول أبدا إلّكي أصحابي والله أقبل با كل ماي، ذلك أيه متقدون، إسكننت مالنتي ديو، الله لا يجريه الجارة أيه مننت كل فكي لو مالنت. دي نار باقو واحد كوري هركي لو دي نار باقو واحد كوغ قوتين كوغ مو معن وي خوك لغوه رائعه اسكو فرك كيف هو اسني دي باي خوث سي تيبي سيي نو ديفكي كان كسو دغنيلا كانوا تو سو غدحايا انا جيسينا الصالح ذلك يوم تراب ومن روح روح استظوها يؤمنه مع نعبدوا حقا ويعمل سميا صالحا عمل صوبا يكفر ابوا استرى عن عقيس سياتي كما يلقى سوى يدخلو وحوقينا يا جنات بريالي تجري الدريرتو من تحتها قريه هديه قريه هده هده هستوه الانهارو وبيالبيه عانيه ملبيه حال الدين الدينة كواري دونا فيها جناتها قريه هده ابدا ولي وليه الله لالك كاصلة المامي الفوز الليبان العظيم هوي الليبان هو هوي انتاسا وحن كلي أدون كيال الليبان نما والذين أداشا كفروا حق البياني حق ذيب الكفر الجحود حقق البياني وكذبوا بنيي في آياتنا وحييي وعجيزي آيات في, في كونيها هل تسعي إذا يلخذكوا قلعه بنييي أولئك هو أصحاب النار نردد كدو خالي الدين إياك وفيها النردد كدهدا دونا بإذن المصيب من الله وهذا تنقل بس إيه بلد بلد هي النار تأسه ما أصاب من مصيب القضاء والقدر ما أصابكما لعظه من مصيبة من تزايدها ما أصاب مصيبة بل لعظه ما أي بلد أن نغتب مصيبة وحال ليلا وحال قنصده قولا ما لعان إلا هذين مصيبا لعظه بإذن الله إله إذن وقراده إذ كل يكل عليه إذن سري خيرتون محلوغك عندي سكو جيران وصدق الله في قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكي المؤمنون إذن ألغى الله والقدر وأتوكنك ملا أركانت إيمانك وحق مرايونا سري خير هو أكاد أول وحي مادنة إذا اللي كوية مادن صبابتنا وعتستها النقط كولك إيمان كاس فكركا إنو مصقعد هذا إيمان كاكا كوان ياهي وحاكوسوغا راحا لك وبكره ووحده إزعاج إيا كدكوهن قنمائيا وحي ما مادنة وحادقرا نيسا وحي بقضر إيميه فكركا مركو مصقعد هذا إيمان كاكا كما قن ياهي أذيغن هو أحلاف إيسا ومتنا وكلا إلا وحق الغضاء والغضر ميسان ماتي كلها ترون ترضيكو جارتاو المال بلدي داي داي مدبا حقيقة سوفيرينا عندها داراقو دا دا ميسانا حقو الله وحيكوه ما دبا وحديده من ماله مسلم باد الله ما قايسا إذا نسان قوسكا إلا قال لغا ما مرموز كاعة تليش باركي ساركي سبب ما دو واحد قرن من الله إنه ولم رسولك عبد الله بن عباس يقول لي ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اخطا وما اصابك لم يكن ليخطئ واله كو قدرينا لغمه قفسين كره حدك غفن ومثلين كره ابو الله بن عباس يقول كر كذا الرسول يقول لي خفي اتركلام وجه فت صحف عل القر و البوره لوق ر فر نفلة إذنك هادو يسوتكو إنو عقو يالو وحن إبا قدر نكم ايهلي كراء هذين نفلة إذنك يسوتكو إينو عقو طران وحن إبا كو قدر نكم أسو قارسين كراء الغضاء والغدر وحقن من أركان الإيمان مؤمن كإنو قرتل لك ممار مون هذين كراء هبراكو عيارا يفورو قلينها أورانها شقبرا راكو عيسر كوي أوحس يو ماهنا كوي حقك يو كوير هاسق بورالو كوير هاري بلو أيه أيه إذا رضع هناك أجنام أحكي القليل أجد بيني شيء تقي يا بان بان عقيدة لي ولا فسادية هم تبينوا والله قاطي وحلا قاضي عذري عاف ما صن أنا مر لقي يا باصرو قصروا حرق لي لهم راس نفتيني ولي ولحرق لي بدوه حلق مريض ما صار وجه دع. من مصيبة ما أصابه مدعضه أو نفطه إيا مالكا إيا أهلكا إيا بلاده إيا دولكا لدى جانيهاي من مصيبة لتأكيده هبين يراته مصيبة أما هويناته مدعضه إلا هدي العدنة بإذن الله إله إذا كيف يقول لعدي كل هو من روح يؤمن بالله الرماية وإيمانك الجري يحدي إله وعوه هنونية قلبه الله بتيسة حق الله هنونينا وحن كدعي من الله نكيب فوقني أنه هو وأنتم من بالقضاء والقدري خيره وسره من الله تعالى إن أذهب ويسدوا كل خائمانكي سيوحو أدايا حقا ما كأوشك إنا لليسنا إنا لله وإنا إليه خاجع كو الله ما الذين إلي أصابتوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه خاجع أولئك عليهم فروات من ربهم والرحمة وأولئك هم المهتدون أدريعا في مالالله عز كي ألا قدر إيمانا هي. لكن أجربا لا إثباريا أميكا كان كرتين مصيبا إلي حق إباكا تفيد إسكا إنا لله إستي أجر عيداك بالنبالسين والله إبا بكل شيء وحلارك إليك عليم الله لو أقوم بلون لو أطيع الله فدورك يالأمره النهي قاضي الرسول ثوبنا ورجي سيي اكلوا عبدا ما جرو هو يوشك مهانه وهر الله يا قوينه كركي لا على غيره كون كنتي سكل دنو بخ قال يا كواكل حعسكين هايسخلهين المؤمن انت حق الرميسي الله يعسكم ما صار من مصيبه بلا مدعضه. إلا بإذن ما إلا الا الله فصح بيني كو ومن روى يومن بالله اي بويله روميه سحدي باهنوني قلبه لاتس الصبر وتوكل أي اي بوكنونينايا والله بويني في كل شيء الله اركلي ديلفي علمنا الله واقوم بدن او ضيعوا الله الا وركييله قاضي الرسول صبنا وركييله انت وليتم حاجات جهات اضربي يا رسول وركو ديدان اينما وقع لما على رسولنا رسول كان لك كوركي البلاغ قارسين المبين أعد الله يبوين لا إله أحد قرره عابداً مجره إلا هو يسلم معانه وعلى الله يبوين فليتوكل تاسرت المؤمن من تبر ما يجي لا أيها الذين آمنوا إن من أزواجيكم سبب النزول بإلى هيد فجرة المركز بالله بطي أيها رقص غلقالية. جس إنك سجن ترى براشد أبي يستي أنا أنتي مكاك مدينة هذا الم هي بالعنت يا فرقها كلها أنتي الناقة تيجي والمرأينا ويه ويه إيش كنا قادم حجي مركان دقوا دجن عروتي بعد هذا يقول يا وان لكاوي كريم بيجارين قردين عنان بوسوية تيجي حبزة كهجرتك حبزة كل كأي عنان تطين أيضا دحين هوايك أنا إقابان وإلى هذا إذن كأخيل كان دافي إذن كأنه لقوهي والله تكتير وحاسسك أدوحك ما الله بي حدنا وقال لغا مصلحي وعالي إسكدهي لكن المركة وره إسكجيلا كلك إنتانا لغايا يا بأين المدني تاي قال تعالى إلى أبحوي ريايوه الذين لدتك آمنوا حقهم أيويو من أزواجكم الحمد لله الذي قال من أزواجكم من تواطب عضيو لاقي يا ابن ناقد هذا كافي عن تاي كعبدة بلنتاي أنا هوردا إنتي كوك عزو سليقة كودي يا رزو هويسك على خنجرك كتيره أكويرنا وين كل كمinta واتقذير جدا ما هو كان لا يعقل باكمينج عافنا بعد مسجد كلا غرخا ما كتو كذي يمدك كتير وركاتك ماش كامز لقنا سرتكوم مسجد كا لا قبل يا ابن ينتو كلين من أزواجكم hawaykina wa hakamida qali aan wajira allah nigu toosiyo inna mina zuwajikum hawaykina wa hakamida iyo wa awladikum min mahd bashar hadu wan baakamida ku wa alakum idin ula oo khayrki idin ku uriya mina hadika lan dambi xumaay kugu dhiriinadi ila iyaga ala shaka u dambi gaso ay kugu dhiriinayaan kolka wixii hada jasiin sidii laysa لوجوا هذا إذا لوجوا هذا العفسان وتصفحهم هذا كجثثان وتخفروا قفزة إذا إنكم كلفان دفتان فإن الله إبرو إن غفور إذا إنكم إذا جفايا فعيم وإذا عريسناي كسرت الأجر إنما أكلمها أموالكم عولين إياه أولادكم عروتين فتنة جرب إيه بلائي تاع أول أموال الغرس هذا لي في سورة دان سورة ذكر يا يهال الذين آمنوا لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن لله وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون إنما أموالكم وأولادكم فتنة بلقوا احتئذين كجرتوه والله إبا ويل عنده أكتسوحا أجل أبا القد عظيمه وهو الجنة وما فيها فلا تفوتوه حيث لافلين فالواق إبا أكتتال حيث لافلين عند هذه الماء يحروتك سغلندان فتقول الله إلى تبقى أنت أمرك يسودك تينا قاربا ويلعي أويد العالج يلموحك ومر منه يجيني ولا بروس إلي حي مرمو. فتقول لها إلى واحد كعبساتا ما استضعتم إنتا بكرت حس كنا برجبين وفوك ضغتك أولا من تكن أيه فوق البنزوم أيه رغم ما أدري وح فتقول لها إلى واحد كعبساتا ما استضعتم إنتا لودن واسمعوا وعلىين فري مغلا واضعوا ايبوه الخياله وانفقه بحيه خيرا ارنتا وافعنا بلانتاي ينبوذكم نفتينا ومن روحه يوقى الليلة ليه شوحا نفسه نفتي ساقودوه نماذا بخلي مع الحرس باشرح الليلة وعوه يقفني وعكالا عمدوا لي حتى نعمل في القار مرأ قلي خيالك واركبين وقعن سيقلوا دونه محرس كل درساتي حرسي اددان وما نفسنا يومي البتاقي يا إنسان أقولهم دكان بيها إله بي كباها سامر كوقفك نغضب أول ما تهيلهم بكم بقتنا ومن روح يوغ الليل لياجوج النفس النفسي الدلال كذا أيو حكود ذلك يس فولائك وهم يقع المفلحون كواليفانة إن تغريض الله بعد هذا ما إنسان قرضنا ما حسنه وأنا أرسله مع الحلال مستحق لزيه ميسان له مبقيه قرد حسن النقونا يضاعف أبو الله بلابا لكم إذنك ويغفر لكم أبو إذن دافا والله أبوين الله دوم ديس عبال دلقات بلو حليم الغي وحقر صنا اللي يقال يهو العزيز inna mina zawajiikum akamirra hasas kinni yaw awladikum arurtini aduwan alakum idin taidin ala khayrin taidin dafina ayya amma dambika idin ku hamburina ayya fa'adaru miskilaliya daga udhgina warkooda iska jira ay wa inta إذن كو إذن يا رحيم بكم وإذن عريسانا يا إنما وعكرماها أموالكم حوليهن وأولادكم عرورتين فتنة بلو والله إبا وين عنده أكتسوها أجل أبا القد عظيم وين أي أن عرورتو دافني فاتقوا الله إبا ما استدعتم من تذكرتان واصمعوا وارفع إبا خيرا يكون أركع ونوقن خيراً نبت في عنم بدن لكم يدينكم لأنفسكم نفتي نوف في بدن ومن روحه نوق الليلالي شو عن نفسي نبتي سقط دعني ملذ تذيل كذا أيها كودا ليس يا باخيل ملذ قص محبة كلاعي فأولائك كوا حذر كهم لقي الليلالي هم يرع المفلح عدوني يا أخيره لبلا بكوا كقولي شن هيا من تخرجوا هذا ما هيذا الله يبوينه قرنا ما حسنون أحسن للقافو يبوي ذي لا بلا بايا لكم يدينك ويغفر يبوا دافيا لكم يدينك والله يبوينه شكور الله دم هذه سكون هذه حليم تلقى بدون عالم الغيب وشهادة وحموضة هي واحد ليرسن لفدا الله يقاول العزيز الحكيم الله جبر إمام الوناسون